وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَتُبْحَانَ اللَّهُ حِينَتَهُ سُونًا وَحِينَتَهُ صَدْعًا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَعَشِيًّا تظهرون، يخرج الحي من الميت وينخرج الميت من الحي والحي الأفضل بعد موته، وكذلك تخرجون ومن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أدوادا لتسكنوا, لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودته ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماع ومن آياته يرثم البرق خوفه وطعمه وينزل وينزل من السماء.